بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع لسر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي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 وَأَنَّهُ لَمَّا يَنَا جَا أن لَ أَنْتَ قُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّ لهم ظنوا كما ظنتم أَلَيْי بَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَمُ لِأَتْحَرَّسَ شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشق أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظللنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن برب فلا يخاف بخثا ولا رهقا وعنا منا المسلمون ومنا القاتطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاتطون فكانوا لجهنم حطبا